م و س ل ع ه النابلسي ر ح م ل ل ع ل ص ف ا ت عصفا ا و ل ن ا ش ر ا ت نشرا ف ا ل ف ا ر فرقا ق ا ا ت ف ل م ق ي ا ت ذ ك ر ا ع ذ ر ا أو ن ذ ر ا إ ن م ا توعدون ل و ا ق ع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء فرجت و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل اؤقتت ل أ ي يوم ا ج ن ت ليوم الفصل وما أ د ر ى كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم ولنبلونكم ن ت ب ع ه م ا آ خ ر ي كذلك نفعل ا م م ج ر ي ن ي ن من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ ل ى قدر معلوم ف ق د ر موسوعه النابلسي يومئذ للعلوم أ و الاسلاميه اسماء ر و ا ي ش ا خ ت و أ س ق ي ا ل م ه الحسنى أ ويل و موسوعه ذ للمكذبين ن ا ط ق ا ما كنتم به إلى ك ن تكذبون النابلسي ن ط ق ظل للعلوم ن الاسلاميه ل ه بشرر كالقصر ك أ ج م ا ل ة صفر وينوي يوم اذل ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وينوي يوم اذل ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم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 ت م ل و ن إ ن ع ه ا ل ك ن ج ز ي ا ل م ح س ن ي ن و ي للعلوم يومئذ م ك ذ ب ي ن ويل و الاسلاميه ق لهم ر ك و ويل ل ل م ك ذ ب ي ن ف ب أ ي حديث بعده ي ؤ ل ا م ن